ام الشبيبة و الرامر اجرك عليها ان شاء الله ام الشبيبة و ماتت صيبة بوحشة غبرها حيدر حضرها علي بوحشة غبرها حيدر حضرها ام الشبيبة واركار ام الشبيبة ماتت صيبة ام الشبيبه ماتت كيف ابو وحشه قبرها حجر حضرها ابو قبرها حجر ام الشبيبه ماتت كيف ام الشباب ام الشبيبه بعد ام الشبيبه ما قبرها ابو قبرها حدا حذرها حدر ابو قبر ما شاء الله حدا اي ام ماتت كئيبه أم الشبيبة ماتت كئيبة وحشة قبرها حدر حضرها وحشة قبرها حدر حضر أم الشبيبة إيدك إيدك ماتت كئيبة أم الشبيبة وحشة بوحشة بوحشة تقبرها حدر حضر بوحشة بوحشة <تصفيق> اي ام الشبيبة ماتت كئيبة ام الشبيبة ام الشبيبة <تصفيق> اي ح... النصرات <تصفيق> هاي أم البنين الأجل وفاها غفيت بيان لحودي جفو او موارا ہے اچرا بي لگه اور ها دل يار موارا ہے انديفنات ول همو مې يا صفرت وجهها افرى لحدها يا الله صفرت عمرها, ختمت عمرها ام الشبيبه, الشبيبة اي نشمي نشمي وحشة بوحشة قبرها حذر صيح صيح بوحشة اي امي الشبيبة ماتت كأي اي هاي امي شبيبة الار ضع الشجعة هاي امي شبيب الأرض بعاش شجعة بحزي الديفنة ونعيشها في وحشة التربة بس ما طلع من يمهى ومشى الدفاع بس ما مش قد فا عليت لك نعيش ويستر بليل جو مع عليت لك نعيش ويستر بليل جو مع لهفه حنينه لقا الحزينه هلا لهفه حنينه رفعت قدرها حادر حادر حضر ام الشبيبة ام الشبيبة إيه. نشمي نشمي الش... بوحشة قبرها ماتت كئيبة حسابي تعب ايلها بالقبور يحضر. يحضر بارك الله بكم مأجور مأجور للشعر الذي بالأستاذ جابر الكاظم حسابي تعب ايلها بالقبور يحضر او يحضر. تقبل والله او يستقبل نعيشها هنا اكبر ومي الحسين تحضر تي نيت اتس والله ومي الحسين تحضر تي نيت اتس محد حاضر منهم حاضر بس حدا ما حد حاضر منهم حاضر محد لفاه هي اثرها محد لفاه هي اثرها وحده امرها ببيبه ماتت كاي لشمي جبرة ام الشبيبه ماتت كاي وحشت قبرها وحشت قبرها حاده وحشه وحشت قبرها ام الشبيبه ماتت اي مشاهد حيزين هادي ترى الاحساس يجي, يجي النشمي ماجور ماجور نشاهي حيزين هادي ترى يجي الاحساس حسابك يشتك بالوم ماي بالحي العارف باع حسابك يشتك بالوم په له حیه دعاله یيږي ها بیا شي طيعة شفوف ديها هيو جي تتام لارا صوفت ابنها هيت حزنها صوفت ابنها هيت حزنها غابت قمرها حادر حادر ام الشبيب ام الشبيب صيح صيح ام الشبيب وحشة وحشة تقابرها حاذر وانتك وانتك وحشة تقابرها أم الشبيبة أم الشبيبة ام قابرها لو يجي ويحضر قبول يا حبيبي يا حسين الدبل لا يجي هو يا حضر ابوليمه نجيها ابلا راسم غير السليب دير نجيها ابلا يراسم غير السليب تهاويل لحن ويل وحشوه يا بارك الله به ما حبيبي تهاويل لحن ويل وحشوه يا الظلمه يا حزينها جاء مرتي الصد حزينها و جاء امرت عصات ما شأنش يجيبه جبت الخضيبة شأنش يجيبه جبت الخضيبة شدة عصرها حذر حذر حذر أم الشبيبة أم الشبيبة وحشت قبرها وحشت قبرها ليلى القمر وحشت قبرها حاضر ام الشبيبه ام الشبيبه اي بقبرها لا على هواك على هواك ماجور مكسور يجي ابو يجيها بلا يا راسي مغرث يجيها بلا يا راسي مغرث سليبد دحوي ويلي وحش ويا الظلمه يعيد لها حزنها وجعها مرجع الصدمه ليش يجيبك كتل خضيبه ليش يجيبك شدت عشره حدا حادر ام الشبيبه امش نشمي ام الشبيب ما شاء الله بوحشت قبرها بوحشت قبرها قبرها بوحشه بوحشت قبرها ام الشبيبه ام الشبيبه إيش عجب بضعت محمد ما اجت ليها تري دې نهک په المحشر فلا گئی تري دې نهک په خوف القطيعة <تصفيق> خين الوديعة خوف القطيعة هو القهر ها حدر حدر حدر أم, ام الشبيبة ام الشبيبة بعد ام الشبيبة بعد قريبة, الشبيبة بعد قريبة, الشبيبة بعد قريبة <تصفيق> بوحشة بوحشة تقفر جواك الله ابو قبرها ايه ام الشبيب هلا هلا بيك ايه كل مؤمن يحضر المر طاب غابره يا علي يا علي كل مؤمن يحضر المر غضب كابر اشبص صراك بي الجليل الوعافه العتر اشبص صراك بي الجليل الوعافه العتر نتاج اربعه منين المحجه الزاهي نتاج نتاج اربعه بني تضيع حاشه رهينا الوه شكل حفر تضيع حاشه رهينا الوه شكل حفر تعدفنها زالت محنها تعدفنها زالت محنها والبار شرها حدا, حدا. اي حدا رحضر ام الشبيبه ام الشبيبه ماته كئيبه ام الشبيبه ام الشبيبه ماته كئيبه وحشت قبرها حدا حدا بوحشه بوحشه, بوحشة